يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور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 وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما درى سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك وما جعلنا وما جعلا عدتهم إلا فِتْنَةً للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتُوا الكتاب ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إما نو ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقل الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ما يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصباح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء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 يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرة